ما توفر من آية ذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز المياد أولا <تصفيق> من الشيخ ومن الروادي mm -hmm. Thank you. وَإِنْ أَصَحَّ ثُمَّ وَإِنْ أَتَى انْثُمَّ بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر ويبشر المؤمنين يا Thank right. you. وجعلنا <تصفيق> <تصفيق> li pouvez le faire, vous شيء فقلنا هو stick with that I on the references along the اسق راقي يا صلاة الجمعة بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من أي ذكر حكيم. تلاها عليه القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.